فَمَا كَانَ دعَوَهُم إذج أَهُمْ بَأْسُنَ إِللاا أَن قَاوا إ كُنا ظَالِمين فَل نَسْأَلََّذينَ أُرْرسِلَ إلَيْهم وَلَ نَسْأَلَ المُرسَلينَ فَلَنَقُصََّ لَهِم وما كنا غائبين والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم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 الخرو جن مضوم مزحورا لم تبیا کمن لم لن مم کم اجمعین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 لا تئين الا ان تكونا ملكين الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور فَلَما ذا قَ الشَّجرَْةَ بَدَتْ لَهُ مَا سَوؤاتُ مَا وَقَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَا مِ وَرَقِ الْجََّ وَندَو مَا رَبّهُ مَا أَلَم أَهَكُمَاعَْنتِكُمَ الشَّجرَْةِ وَأَقُكُم إِ الشَّيْطانَ لَكُمَا عَدُجُ مُبِين قال رَّنَا ظَلَمنَا أَفُ سَنَ وَإِ لممْ تَغْفِر للَنَا وَتَرْرحَنَا لَكََُّ مِنْ الْخاسِرين قالَاحْبِطُ بَعْضُكُمْ لِبَعضعَدُب وَلَكُمْ فِي الأرْرضِ مُستَقَرُّ وَمَتَعُ إ حين قالَالَ فِيهَا تحييَونَ وَفيِيهَا توتُونَ وَمِنْهَا تُخْرجون.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 قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم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 ق إنِما حََّ م رَبّ الفَاحشَ مَا ظَهرَ مِهَا وَما بطًا والْإثمَ والبَغية بغَيْر الحَقّ وَأَن تُشْكُ بالِلههِ مَالَ يُنَززّل بهِ سُ القان. وأن تقولوا على الله مَا لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة وَلَا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي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 قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم مِنَ الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا وََتْ أُخْرىَهُُم لأُولهُم رَبنَ هَا أُولِ أَضَللونَ فَآاتِهِمْ عَذابَ ضِعفَم مِنَ النَّارق قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فَمَا كان لَكُمْ علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عَنْهَا لا تفتح لهم أبواب السماء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 وَقانوا الحَمدُ لِلَّهِ الذي هَدَانَا لِهَذاَا وَمَا كَُّادَِهْتَدِيَ لَ لَا أَْهَ داَانَ الله لََدِ جَاءَتْ أُصُ رَبِّنَا بِالحَققَّ وَنُودُ أَْ تِكُمجََّةُ رِثْتُمُهَا بِمَا كُنْ تُمْ تَعملون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 وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ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 هل يَوْمََ سَهُم كَمَ نَسُولِقَ يَومِهِم هذا وَمَا كانَوا بآياتنا يجَحَدون وَلَقدَد جِناهُم بكتابِم فَصَّلناهُ عَ مِنهُ دَوْ وََرحْمَة لِقَوْم يُؤمِون هل يَظُرون إِللا تَأوِيلَ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 إن رَبَّكُمُ اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْوِ نَبْهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ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 التَّائذاَا أَقلت صَحابًا فِ قَالًَا سُقُنااءُ لِبلَدَِّيت سُقُناونِ بَلَدِ مَيتِ, ميت فَأَنْ زَلناابِهِ الماء فَأَخْرَجنَا بِهِ مِ كُلِ الثَّمات كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْ المَوْتَلَ عَكُم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 إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالَ الْمَلَؤُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَاعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ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 هذه نَاقَتُ الله لَكُمْ آيَةَم فَذَرُوهَا تَأكُلْ فيِي أَرْض اللههِ وَلاَا تَمَّوهَا بِسُوع وَلَا تَمَّوهَا بِسُءِ فَيَأْقُذَكُمْ عَذاابٌ أَلم.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 فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين بَخَذَتْهُمُ الرَّجِفَةُ فَاصْبَحُ فيِي دارَهِم جاثِمِينَ فَتَولا عَنُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِلَ قَدَابَ لَْتُكُمْ رِرسَالةَ رَبّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَِ لا تُحبّونَ النَّ صِحين وَلُوطًا إِذْ قالَالَنِ قَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْ الفاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْحَد مِنْ, من العالممين.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 فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها لَكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقُولُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تَعِيدُونَ وَتَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَبَغُونَهُ عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 فأخذتهم رجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كان لم فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَوْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَا وَقَانُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضُّرُّ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَأَخَذْنَاهُمْ لا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفامنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون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 قال الملو من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجِه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم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 وَمَا تَرَقَّبُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّخَذَ ثَمُودُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَآلِهَتَكَ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون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 عَ إِ مَا قائِرُهُْ مَ يْودَ اللهَّهِ وَلَِ أَكْثَرَهُم لا يَعلممون وَقالوا مَْم تَأتِنا بِ مِنْ آيَةٍ للتَسحَرَنَ بِهَا فَمَا نَحْن لَك بِمُؤمنِنين فَأَْسََّ عَلَْ مُ الطُفَانَ وَالْجرَرادَ وَْقَُّ لَ وَالضَّفَادِعَ وَدَّمَ آياتُِّ فَ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 وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سوريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق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 أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَادِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَإِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسَفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي عَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي وليأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة فِي الحياة الدنيا وَكَذَلِكَ نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم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 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهَا يَعْدِلُونَ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 وَالِمَ كُّؤُنااسَّ الش شرَبَهُم وَظَلَّلناَا عَلَيْهِم الغَمامَ وَأَنزَلنا عَلَيْهِمُ المَنَّ والسلوى كلُوا مِ طَيباتاتِ مَا رزَقُناكمْ وَما ظَلَمونَ وَ كانَوا أَفُسَمم يَظْلِمون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 وَألُ معن القَريةَة التي كانتَ حاضرَة البَحرذِعدونَ في السَّبذ تَأتيهمم حتَانُوم يَوْومَ سَم شعة إ تَأتيم حتَانُهم يَوومَ سَم شرع وَيَوْمَ لا يَسُْونَ لا تَأتيهمم كَذ للكَ نَبلُوم بماَا كانوا يفْسقُون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَعِظُونَ قَوْمَنَا إِنَّا لَهُ مُهْلِكُكُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَن جِئْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السوء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 إن رَبَّكَ نسَرع لَقابِ وَإِهُ لَغَفُور الرَّحيِيم وَقَطَّانَاهُم في الأرضِئُ مَماَا مِنْهُم الصَّالِحونَ وَمنِنهُم دونَُ ذلكِك وَبَلَناَهُم بِالحَسَناتِ والسَّئاتِ عَهُْ يْرجعون. فخلف من بعدهم خلفوا ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقنون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين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 وَكَن لِكَُ فَصن الْآياتِ وَعََّم يَرجعون وَتْنعَلَم نَبَ الذي آتَنهُ آياتن فَسَلَخَ مِنْهَا فَأتْبععهُ الشيطان فَكَانَ منِنْ الغاوين وَلوو شِئْننا لرفَنَهُ بِهَا وَلَِهُ أَخلدَ إلى الأرض والتَّبهَوَا.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 ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون ولقد ذرانا لجحنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَأَذَارُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِنَا سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يعملون وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِمْ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ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 قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوْ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَهِ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا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 فَلَمَّا أَثْقَلَتِ الدَّعْو عَلَّاهَا رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُ مَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُهُ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ دُعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ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 العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنزَغْ عَنكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 وَذْكُر رَبكَ فِي نَفْسِكَ تَضَُّعَ وَخفَتَ وَدُونَ الجَهر مِنَ القَوْولِ بِالغُودُء وَْآصَال وَلَا تَكُم مِنَ الغافِلين إِ الذيينَ عن دَ رَّكَ لَا يَسْتَكبِرونَ عَ عبادَتِ. Quan وَي صَّ